والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب ومن الأحزاب ما يوكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه ما وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءه بعدما جاءك من العلم، بعدما جاءك من العلم، مالك من الله مولى من ولا واق، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرياء، وما كان لرسول أي يأتي بأية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب واما نرينك بعض الذين عدهم او نتوفينك او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو لم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ والله يحكم لا معقّب لحكمه وهو سريع الكسب. وقد مكر الذين من قبلهم فللله المكر جميعا. يعلم ما تكسب كل نفس وسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقَبَ الدَّارِ